وَإِذَا عَلِمُوا مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذُوهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَمُوتُ عَنْهُمْ وَلَا يَحْيَىٰ ۚ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا ما اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ هَٰذَا هُدَانِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ من رجز أليم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 هذا بصائر للناس وفضوى رحمة للقوم يقون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أم محياهم وهماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتزك كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلى أهله وظلّه الله على علم وقتم على سمعه وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن ياهديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدّه وما يهلكنا إلا وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا أتتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميدكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله يهزو وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين